إذا ذكر الله جل قلوب وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون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 وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَثَاتٍ فَتَعْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غِيرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المذرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وَمَا تَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا مُبَشِّرٌ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْ وينزل عليكم من السماء ليطهر قلبك ليطهر قلبك ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت بكم الأقدام.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 كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا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 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 مستجيبون لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وَتَخَافُ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ تخافون أي تخففكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 وَأَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أَجْرٍ عَظِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُؤْتِكُمْ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 وَإِذَا تُتَلَعَ لَهُمْ آيَاتُ لَا بِيَلَتٍ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَكُلَّ مِثْلِهَا إِنْ هَذَا إلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفر لهم ما قلسا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله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 سهل للرسول ولذي القربى ولذي القربا واليتبا والبساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنت بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجماع. والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيت في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتُن فئة إذا لقيتُن فئة فأثبتو وذقوا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاول لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عكبي وقال إني بريء منكم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 ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا البلائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريقا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 وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومرعا باط الخيل ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو والله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم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 وكف إن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ان انه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن من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 كل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله قلوبكم خيرا ياتكم خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا, خيرا, خيرا مما أخذ منكم ويعفو لكم والله وفو رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ان يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض